اقرأوا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا في روضتنا القرآنية التي نتعلم فيها تلاوة القرآن الكريم كما ورد متواترا عن نبينا العدنان صلوات ربي وسلامه عليه في الأولين والآخرين نرحب معا إخوة الإيمان بضيفنا فضيلة الشيخ الجليل عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية ضيفا كريما على البرنامج مرحبا بكم فضيلة الشيخ مرحبا مرحبا فضلت الشيخ انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية التاسعة والثلاثين من سورة آل عمران التي شرحناها في الحلقة السابقة ونستمع إليها بداية برواية حفص عن عاصم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وشفيعنا بين يدي ربنا سيدنا محمد لعب الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسجدا وحصورا وسجدا وحصورة ونبيا من الصالحين. فضلت الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية إدريس عن خلف العاشر. فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصل في المحراب أن الله يبشرك بيحيي أن الله يبشرك بيحييه مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصادحين فتح الله لكم فضلت الشيخ نريد أيضا فضلت الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ابن ذكوان عن ابن عمر فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك إن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فتح الله وقف الشيخ نريد أيضا فضلات الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية وارش عن الإمام نافع المدني فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فاتح الله لكم فضرة الشيخ نريد وأيضا فضرة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية أب الحارث عن الإمام الكسائي فناد فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فاتح الله لكم فضلية الشيخ نستمع أيضا فضلية الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ابن جماز عن أبي جعفر فنادته الملائكة وهو قائم صلي في المحراب أن الله يبشر أن الله يبشرك بكلمة أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيد وسيده وحصورا ونبيا من الصالحين. ستحل لكم فضيلة الشيخ أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية خالف عن حمزة. فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشر إن الله يبشرك بيحيي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فتح الله لكم فضلية الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية التاسعة والثلاثين من سورة آل عمران ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية الأربعين ونستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم من أول قوله تعالى قال رب أن يكون لي غلام قال رب لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء فتح الله لكم فضلية الشيخ نريد فضلية الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم لهذه الآية الكريمة قال ربي أن قرأ السوسي بالإضعام قار ربي قار ربي والبقون بالإضهاق قال ربي أن واضحة طبعا ورش بالتقليل نعم أن أن وقرأ الدور عن أبي عمرو بالتقليل أن وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى أني والباقون بالفتح ومعهم السوسين نعم فضلية الشيخ ما معنى التقليل والإمالة الكبرى؟ التقليل بين الفتح الخالص وبين الإمالة نعم أني, أني فالتقليل يقول إيه حالة بين بين أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة قليلا أو تنحو بالالف نحو اليا قليلا أن والإمالة الكبرى أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة كثيرا وأن تنحو بالالف نحو الياء كثيرا أني نعم فتح الله لكم فضلات الشباب والفتح اللي هو فتح العرب وليس فتح الأعادم وسمونه الفتح المتواصل أن يكون لي غلام وقد عدم الغنة خلف عن حمد غلام وقد وفي الواوي وليا دونها أي دون الغنة خلف تلا والباقون والباكون بالغنة وقد بلغني كبر امراهي عاقر امراهي عاقر ونخف الراء مرققه للجميع واذا وصلنا لا يرقق الراء الا ورش عاقر قال كذا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنه ياء او الكسر موصل يعني ورش يرقق الراء اذا كان قبلها هذه الحقوق يأساكنة كانت يألين أو يأمد مثل خبير وخير نعم أو يكون قبلها كسر نعم يقول قبلها كسر لن نصبرة لن نصبرة لن نصبرة نعم وضحت؟ وضحت تضيلة الشافر نعم تضيلة الشيخ إذن ففي الوصل يرققها ورش فقط عليها وقت نعم عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء مجد متصل عارض للسكون للجميل. نعم فضلية الشيخ بالنسبة للوقت هنا فضلية الشيخ كيف يكون له هشام وحمزة ما يشاء ما يشاء يعني وجه من من الخم من الخمسة اللي قلناه نعم ده إبدال على القصر ما يشاء فضلية الشيخ لو أردنا أن نجمع هذه الآية الكريمة لجميع القراء فكيف نجمعها هنأطف أقرب للوقف نعم هنبدأ بقالون أولا قال ربي أن يكون لي غلام وقدم لغالي الكفر وامرأة عاقل هنا ما فيش حاجة خالص حد عاقل لا. بعد كذا الأقرب الكلمة الفرشية الأقرب إلى هذا الوقت أن ثم أن أجيب التقليل لورش أن يكون لي غلام وقدم لغني الكبر ومرأتي عاقل لما أجيب ورش على التقليل يمشي معه مين الدوري عن أبي عمر وبعد كده أجيب إمالة حمزة أن لي يكون لي غلام وقدم لغني الكبر ومرأتي عاقل وبعد كده أجيب خلاد بالغنة يسير معه كسائي وخلف العاشر على أني بالإمالة نعم شيخ آخر حاجة قال ربي السوسي نعم وفي أن ما لوش حاجة فيه قال ربي أننا يكون لي غلام وقلب لغاني الكبير ومراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قالون كلا من هم وعك الله يفعل ما يشاء أجيب ستة حركات ولكن كلهم هيمشوا معاه واخد بالك وبعد أجيب الإبدال أو التسهيل مع المد والقصر لكل من هشام وحمد ما يشاء فتح الله لكم فضلية الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم حفظ القرآن الكريم وتلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا أمر ديننا وأن يجعلنا عند حسن ظن نبينا عليه الصلاة والسلام للتواصل مع البرنامج إخوة الإيمان وللإجابة على أسئلتكم عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية الى الحلقة القادمة اترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اقرأوا القرآن ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف مع تحيات عماد الدين عبد الخالق